ثم أما بعد أيها الاخوه الكرام الكلمة حول قول نبينا عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ويجملة من حديث خرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه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 أوضح وبيّن أهل العلم اشتمل على كلمات جوامع وأصول عظيمة وفوائد جمة والوقفة في هذه الكلمة مع قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه احرص على ما ينفعك واستعن بالله وهي كلمة جامعة نافعة مفيدة للغاية حوت ما فيه سعادة العبد في دنياه وأخرى وفيها أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأصلين عظيمين وأساسين متينين لا سعادة للعبد ولا فلاحة في دنياه وأخرى إلا بهما الأمر الأول في قوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك وهذا فيه حث على بذل الأسباب النافعة فيما يفيد المر وينفعه في أمور دينه ودنياه والأمر الثاني في قوله واستعن بالله وفيه عدم الالتفات إلى الأسباب والاعتماد عليها والدعوة إلى الاعتماد والتوكل التام على الله سبحانه وتعالى طلبا لعونه وتوفيقه وتسديده وقوله في هذا الحديث على ما ينفعك احرص على ما ينفعك الأمور النافعة المأمور في هذا الحديث بالحرص عليها يشمل الأمور الدينية كما يشمل الأمور الدنيوية وذلك لأن العبد يحتاج إلى الأمور الدنيوية كما أنه يحتاج إلى الأمور الدينية فوجه عليه الصلاة والسلام العبد إلى أن يكون حريصا على الأمور النافعة له في دينه ودنيا، وأن يتبع هذا الحرص ببدل الأسباب مجاهدة للنفس على سلوك المسالك الصحيحة والطرائق القويمة التي يتوصل من خلالها إلى المقاصد العظيمة وأن يكون في ذلك كله مستعينا بالله تبارك وتعالى لأن العبد لا حول له ولا قوة إلا بالله وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والأمور النافعة التي تتعلق بالدين ترجع إلى أساسين عظيمين وهما العلم النافع والعمل الصالح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح والعلم النافع هو المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو العلم المزكي للقلوب المصلح للنفوس المحقق لسعادة الدنيا والآخرة فيجتهد العبد في هذا المقام مع نفسه في تحصيل العلم النافع ويجعل لنفسه في كل يوم من أيامه نصيبا من هذا العلم ولا ينبغي أن يفوت على نفسه يوما من أيامه يكون خلوا من العلم النافع وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم إذا أصبح بعد أن يسلم من صلاة الفجر يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وهذا يبين أن العلم النافع من أعظم أهداف المسلم في يومه فلا ينبغي للمسلم أن يمر عليه يوم من أيامه لا يحصل فيه علما نافعا وهذا يفيد أن المسلم ينبغي أن يرتب لنفسه برنامجا مع العلم النافع في كل يوم من أيامه يحصل منه نصيبا وإن قل ولا يفوت على نفسه العلم النافع في أي يوم من أيامه ثم يحرص على العمل والعمل هو مقصود العلم كما جاء عن علي رضي الله عنه يهتف بالعلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل فيحرص على أن يكون له حظه ونصيبه من العمل المقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأهم ما يكون في هذا الباب العناية بفرائض الدين واجباته وفي الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يليق بالمؤمن أن تمر أيامه ولا يليه مضيعا لفرائض الإسلام واجبات الدين بل يجب عليه في كل يوم من أيامه أن يكون في أشد الحرص على العناية بالفرائض والاهتمام بواجبات الدين. ويدخل في هذا المقام تجنب الحرام والبعد عن الآثام طاعة لله سبحانه وتعالى وطلبا لرضاه وخوفا من عقابه جل في علاه. وفيما يتعلق بمنافع العبد الدنيوية. جاء الحديث حاثا على الحرص عليها فإن قوله احرص على ما ينفعك يتناول ما ينفع من أمور الدنيا كما أنه يتناول ما ينفع من أمور الدين وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى والعبد لا غنى له عن حاجاته الدنيوية التي هي سبب لتحقيق مصالحه ومقاصده الدينية فيهتم بها لكن لا يطعى هذا الاهتمام على ما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه وهو عبادة الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وعلى كل فهذا الحديث معدود في جوامع كلم النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو مليء بالفوائد العظام والتنبيهات الجليلة التي لاغنا للمسلم عنها فيما يتعلق بأموره الدينية والدنيوية وأسأل الله الكريم أن يصلح لي ولكم ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته